mm كلامك يحير سلامك يحير كلامك يحير سلامك يحير وطبعك يا حير يا حير يا حير عشان ما انت عندي اعز الحبايب عشان ما انت داري بقلبي اللي داري عشان ما انت عندي عندي اعز الحبايب عشان ما انت داري بقلبي اللي دايب في عيني وتل عيني في عيني Till علي علي I في and I'll be faithful, and we'll build a tower. That'll ساعات يا حبيبي خدني ساعات يا حبيبي حبيبي بتحلم معاك وانت جنبي يا حبيبي وقع من عيونك في يوم ما توعدني بضوعك واجيلك واشيلك في قلبي واقول من اماني وقل لله تعالي احضنينا وديك الليالي تدور علينا تلاقيك سايبني سايبنا الحب دايب عشان ما انت عندي اعز الحبايب عشان ما انت داري بقلب اللي دائم تظهر عينيه وتغلى عليا تصهر علي وتغلى علي علي وتبقى في داي وسيبني اضوار قطبعك اي حيار اي حيار, حيار, حيار في طبعك تحيير وقاها من دحيرة مفيش أي عاشق بيقدر عليها في طبعك تحيير وقاها من دحيرة مفيش أي عاشق بيقدر عليها مهد دنيا فيها حبايب كتيرة وأنا اللي حكايتي بحبك كبيرة مهد دنيا فيها فيها حبايب كتيرة وأنا اللي حكايتي بحبك كبيرة وأهمل ومن حال حالي لحبك يا حي وحيار تبادي بتنساني حبه وبتجيني حبه وتعمل ده كله وترجع تعاتب عشان عندي ازل حبايب عشان ما انت بقلب اللي دايب عيني وتغلى عليا بصحره عيني وتغلى عليا عليا وتبقى في داي يا Da dog, da dog, e